إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وعنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام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 يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا قُوُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا نارًا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ولا ريال خدمتها بإذن الله ما تحان وحي أركز المامدون تربية الأولاد أولاد هي مركز تربية سيدة أيان الله سبحانه وتعالى وحاو كتاب كيساين وقحصي ووحي إلهي نقوا فشي وكشي قدونا بإذن الله تعالى أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سندي سوينه عديه هذه الآية هي نكفر فراني خطبتين ولا ليعال ربي سبحانه وتعالى وأي نور واغيا مقع غالي يا سبحانه وتعالى اسم الإيمان أقول ربي سبحانه وتعالى نفيهينا يا أهل كن من النار كبت رب لا يسبحانه وتعالى أمر بو إلى هين الصين يا ولدي يا الغوانفسكم وأهلكم نارا نفهنا الضامر إلى هيو يا أهل كن عداد نار تي إلى وتعالى صفاء نار إن لقوش إذا مكث نار تُلائِكَ ورَمَائِنَ يدُشِي ذي يُهِينُ أي مكث اللَّهِ صارِي ملاَئِكَ سفَوينِ إِلَيْهِ سبحانه وتعالى إليه نو نحصي غلاز الشداد تبارك وتعالى ملاَئِكَ حوج ووين هو هذاك أي النار تأتي أن أتلاصت نارته وهو كشوي إلهي سبحانه وتعالى لا يكتبوا إلهي سيورما يلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أم يمرون وملايك أيو إلهي سبحانه وتعالى وخلق النور لقاءه وراء وأن إلهي مرنا معن عاصين وهاء إلهي قعدون صدي فلنايا أيو إلهي تبارك وتعالى ولا لها هذه الآية حتى ينجل استاغله وحن كفا يده سلنا ولا لأن فيهنا سلين النار قبل دادين لحين سبحانه وتعالى ايو قصوها الرئيس اولادينه ما انت ولا ليال اولاده ويضيعيه الغنطة مرخيني سوشاقنا ولا ليال اولاد مانتا مركة الاساسة وظهر رياحة امارتك ما فيه رسالنا ولا ليال وحشرعيه ان حاكيمك انك ببرا يا ولا ليال وبذكه انت انك ورمك الاسي الله سبحانه وتعالى انا ونسيح ننكور اصلا الله اولاكم بحيبور باك مضعه guurka waxa la leey lo sharciyay in aan marka hore ku dadaalno haweenay diil leh waxa nabi muxammad kaleeyhi salaatu wasalaam tunka almar'atu li arba' haweena ila afar loo gurso dabii muxammad kaleeyhi salaatu wasalaam أفترض لقود دارته قروه. يه مكاسي شراس غير غير غير زي كذا ولا شيء. يه مكاسي مال أيلاء به يدُنيا يا إيش عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلّم. فاضف فر بذات أيها العبد الكريم أدونكَ وعراو مركب الأرض سامي سامي تدين سل أياها ولا ليال وحي صاحبك إن المركَّ أولاده كبر ما ay أي مكَ عظيم ونجيد وثيك ترجمي صام هو نذارك ترى مكَ ورَلَ الذوار ليه تربية أولاده أيكذي ترجمي صام ولا ليال هدو هدوالك كوم مكَ شحيه أي ولا تسمح ولا تيم ما ظمرينا سوالك في هذا بالعباديه اي والهي سبحانه وتعالى وضع ذاته هين الهي حسكي سوكمري والسي ولا تينا ولا يل مكاسم حوك اببيا برباريا قلبي إلهي لي عليه الصلاة والسلام إلى من مركاسي دونوا أمة صالحة فيفعلن أخلاق زينه يماكاسي ماسيده أيو كوريا ولا ليق ناساءو كشقايو يا أخلاق لهول واساء الى رهي أيو العلم هسنا قادنيا وحول له علمك حصان إلى مركاسي دتي هورون نقتنا روحا قالو أيكو اركان اي ايجتنا اصل كيسي اما عدو كسو اتشايدو ايه وكسو من بانا اما كدري شنية خلامه سبحانه وتعالى الهي سبحانه وتعالى مركو كورن مريم مريمه عليها السلام مركي اي مركع تذيلك بلا اباها ايشي نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام محيثوا اولا اباها امو اي لنحن مريمه أو ينام خمائن، يروح خمان سفج أو بعيد تاء، أو عن خمان سمين أيه إلى إيش حار وتعال ولد أن أفرهند إلى إيش مريم معه حتى لمحيت كل ماشي إلى إيش كلام كان تقع. يعني واحد قال لك فايروسنا يوم الرجال أسركي قبضنا سرقيتي دعوني أستبوها لكن إذا أنا جيم <سؤال> في صورتي ما أكون أكون قانم أم oo أو المسجد تأيوب عكمل، تفيرته بحياتي ما كاسي هو يد يا بيت بعكر، ما كأزاهر كأيداده، ما كأول ليال، وآذية شرعي نوكل بورين أيام ما كوجه u أولاده إن إني ما مسؤولية بعضنا صارا إذا حدث كما كان كفران يأخذ بذين وتما معه دمانت المسؤولية باتين ونبي قر عليه والسلام من وليه المسؤولي دي سواء على حساب سبيطونا نكوى مسؤول قرجال سوء مسؤول كي أي يالقيته وأنا النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء نوى مسؤول وأحمسؤول كده قرجال سوء كي أي تكنت هاي وعلى حساب النبي عليه الصلاة والسلام عباد الله ولا ليال تربية الأولاد وحاكمة ولا ليال إلا أنه مركاتي كُل تربية اللهم الدين عباد الله أي إن دار منها أولا سيدي نبر إلى هذا الهي إن قابتها مركاتي إلهي اللي هو إليه الدين صلى الله عليه وسلم أي إن سكتر دار منها أولا ما أنت أولادي بكره ايه ما كي هلا قابضة قابك شله أيها الجيّة أو أي جارد عنا أي جارس سوين مرخاتي مر ضويع ولا رجال مانتا بالبلك أنا أو فيرسون إنت بل أنا مسجد لا أعتادين أيها إسكون اللي سويديا ولا رجال إسكون إسكون كانا ولده عيدا ما كان طنجرة والله يقنا ومعروف إنك نقرص ولا وحنا هبون مسكون اللي المهل الجيّة لو تربيه ذي القهرين مسجد الجميع نقضوه حفظ هذا سنتجه يا مسجد من أي حي لما تمسك أولادي لأنه بيننا أو إلهي ضعني سأفك قرن أولادي فأنت ولا ليال نرشى السناء عزياء أيها النون قل الإنسان الأدياء ضغيم بدل عباد الله ما جفشك كانوا سيدا نقضوه وحاول لي أن تربيت الأولاد كم يطعه إن فجع وان لا بحياه ما مكبوه الرئي المعيد سماك عسى نجوت ده قالوا مجاونا عكسنون النقطة أو معايدا مكة شراعته أي نجوبه الرصيعة أحب الأسماء إلى الله من عليه سلامة وسلام عبد الله وعبد الرحمن أسماء إلى هي عليه على عبد الله وعبد الرحمن معايدا سا نجوبه نعكسنون بيقول عليه سلامة عند الله وأين ولد كين ولا ده ده أي نجوبهنا أي نكيل علينا دكت ما إن مكاو مكاو مكاو إلى ناديه غرتن وغمرك وغفر سنه ولا ليل بالوبه هي فرضيه الاولى بحكم الولايا الى من مكاتي قد دلنا تستحق الى الله سبحانه وتعالى يفهم لا ينعبسك واهم الواجب اما اهم الطاعات باع الى ان هو ادون سدي دعاده ان توحيد الله سبحانه وتعالى إن إلمه اللي قد أمر ربك وكلابتين ألبره إن إلمه اللي قد أمر خلقك واللبر جلابتين بلاد الله وإلمه اللي قد أين الله ربي سبحانه وتعالى منه إلا قيد عقض وعقيدة صحيحة إلمه اللي قد تربية ذي عباد الله فأسولنا لي الإسلام فينين فريعون لكبورين يمر والبعض ما أنت ولا لأ عقيدة مركيع انتن تسوين لي ومركيع سواها خطأ ما أنت يواها خلاذ هي الله ومركيع اهتمام الديو ويعقيدة الديو هاي باب كسوان سوق هذا إنه على سبيل المثال تصالهان باب تمرك تمرك وحدين السوق من أول تبرك غير مشروع أي أمرك استثمر أي مركب مشروسين كبرك إنسلا كبرك إنسلا يروح عشر يهين أما قبره لقى بركة إستو أما بمال كلام مك بركة لغو شيء بركة ما لقي الرادي ولا لأ أمرك عقيدة يا إني كُدّت من وين صحيح هذا كُدّت من وين؟ شيء ولا بهالله عباد الله أساس وحوله يا عقيدة ولا لأجل من صدائعك إنه هي عقيدة هذه لحماة صدائعك كأنه لينها صلاة مني إنه هذه عباد الله وإلا نجخر بنسوء وأين نكُدّد إنه ولا لأجل عقيدة السيدة أولاده إنه ينوب عنك تجسيحهين الشيء مينه أو تربية الأولاد ولا ليال، وعكملة أوين تكبرين إنا، إنا الصلاة دي خو تربينا إنا، مركي فمن فمنشرك مركي قانا إنه أولي بالله وادبي هذا الصلاة اللي إيموايا، وحين تصلايا حديثا، بمجموعة طرقه علمت على نام مكاسي، وصحيح. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء صبعين وضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع وحب النبي يقول عليه الصلاة والسلام أولادهم السلاة ستبشر كفرة صلاة كفرة. إن إليه مادان صلاة أمر خصية فبن ترملكي قال أن هذا أي أمر كان إذبي في نغاية إذبية إذبية مركاسي حذيثا أول مركاسي si sidii isla walaalayo manta awlaba walidiina qarqud si qahira marka sharciye u eed biyo u soo laa wanaaboonay idin marka aya la eedbinaya oo u ciiga markaasi looga ilaalinayo waliba حالك لصوا عبوني يقول عليه الصلاة والصلاة و لبقل هكذا لدينا ذلك فالطربية صحيحة و شرع لنه الله سبحانه وتعالى إنه قبر يا الله لي ما أنت أولاداتي أبرك كل ياتك الزوض بحيابا كل ياتك أبورمي أيا مكاسي شرعوا إنه فرعين إنه لك حينو إنهم أنت ولا لو حينانك لك حينينير هل أنت مركز لسوشي أقنو أولاد مركزتي أنا أحبا يسكوا هين أي فصل لك هو ذا حريا هالفصل والله إذا وحق هو ذا نكتان فالعياذ بالله فاسنو أخلط ولا لي المنتشرة عدين كريسة إجيزي ساكي قيروا ليتانا وإكوابنتي ولا لي قلت كن العاصيع هاللقو عباد الله وحكمنا ولا لي تربية الأولاد وحكم ذا سبيلت الأولاد إنه مركع السيء هذا يضعنا إنه أخلاقه ذا سيبدي يكسير مركع الزائدة إنه نقورها إنه مركع السيء وبد مر والبا يحل والبا ما أنت ولا لها تغفر صد المجتمعين وفتحنا والنحي خاصة مجال ذا وبسكي لبعض السوركة ينتاك ماكاش تون سرقة وده حي أخلاق ذي عادي بين سبعة شوال عليا هذا إنه بتحجى مكنا في لقادر يا عيله بجاه الله عاية هذا أبو فرصة سرقة ويوم سيدوكلوا <تصفيق> التعجبي تاع عباد الله وحلاي اللي يرى ما توبعوش تركان لي تصاور دي المريوه عيديه اولي بمركاز تميكا دك يعني مكاسف يعني هو استرين سيدي واحد سترو البتي دعيو كلاه اياردين لا يرتينو بيدين ولا له واحد فيدان مدوا لي بسروال كيس بمرول بق طلع كرو قاضية سروال جينون قانة دخل مركب بجحرين شوري ما أنت ولا ليال بردك مرول شارك عليه لا أما شارك وما كديبو بجسه عليه لا هو مشغول فيه إلهي سبحانه وتعالى وحوليهي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة إسكتشرا وإسكال إلهي فتنة يعقاب أن دارس النطنيين هو ذنبك سمعينها وحلوبهين إن إنكرنا ولا لغا المنكر كان عاصيا إلهي سبحانه وتعالى أولاده نوعا جيو إلهي سبحانه وتعالى إنا قدقوا هو أبثوغ مكاسي كورها إلهي سبحانه وتعالى إلهي طاعده تكل جدالهي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر عباد الله هذا الحديث العظيم وحومك الشيخية قفت المسلمك وولعايا إلي تاي خرج عن داعة الله إلهي دا عزيزي أولا قبحي ما أسهل علينا بالسبب يا عراض الله وهو عيض الإراضة ما تهيريوين با ما هذا إنك سهلنا إنه غفظت وهو غرصان ما هو اللي المائنة عيض وفصوغ بن ابقر عليه الصلاة والسلام وضاعد إلهي والله قد حيوهي أن أفلقات جديه عيض ما تهيريس عايي مسلمك عيض الله عايي وفصوغ بن ابقر عليه الصلاة والسلام سفق وفيكم دونفس سلكوا فسر أن العلم أكبر يأصغر أما إيه أكبر يأصغر أي فيض دون أولي يهي أكبر يأصغر مسلم قال الله عياه وأفسرنيه وأفسرني ما ير إلا قال لما مسلم هنا كفر وكفر دون كفر وقال لماذا يريد القفك مسلمك عن الدينتك كباحين ويان الكبير من القبائر آيت ذنب مكاسد بنبت ووين كميد آيت ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى إن كعب صنّك ذبت في عن الكتاب في النوشيق عليه السننة النبي نفيه إنه نكسر دبال له wa xamaanta walaal yar aad iyo aad badan ayda markaasii أين الرالك النعيم معه؟ ورحن إلىه سبحانه وتعالى وقاش كثرة إنه إن البركة النعيم ولا رهيا غاسلة صمين سبحانه وتعالى وتعالى ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى صاحبك للجلال أيه، ورايك تجلال أيه؟ قب تخلق ذا وراثا، أضمن ذي إلهي وجلال أيه؟ إلهي سبحانه وتعالى استعيا بحياه خلق ذا، ذبيحه متكلنا وحال جده حال ورليا، برشيد الدين تلبرته كتاب كربى السنة النبي عليه الصلاة والسلام. أخلاق لنا. إذن هلك عزيز يا الله جل سيد أي سبحانه وتعالى عبدك وكون أبوه. إلى أي وتعالى إنت ذبيه أيوكم أنما أنا مخلوقاتي مخلقي زعار كميرة. صل الله على محمد صلى الله عليه وسلم إلى سبحانه وتعالى أخلاق ذا أيوكم دم يستر نوعك. ما ولبا. وإنك على خلق عظيم أيو إلى أي وتعالى. زجاهو إليه هذا نوركم مريم سبحانه وتعالى نجم حمدو أخلاق وين بذرة هاي عليه الصلاة والسلام ما كان فحشا ولا متفحشا نبيك موهين من الحنان صميع من الحماة يسكوك اللي موحين. من هذا الله بجموعين وإين نقتلك عليه الصلاة والسلام كذا ينول الله ليه الله هذا هو خير في هذه المنزلة النبي عليه الصلاة والسلام وحوري من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو لا يصمت فإن الله يرسول كرمي صلاة يدرات دراره كرمي صلى خير كرمي صلى الله عليه وسلم أما يسكى عمص ولا لي الأخلاق ونحسن شرعك وإنك بورين أيها هذا هو ولا ليال. أولاد أنه هو ابتلاع يامتحان ينعمة انت واسكو بترا وإن ان مركا سيكو صبيرنا وحي مركا مشقاء إليهين وإن ان كو فرد إيد ذلك إن كو جدان إليه سيدي أين قل سبحانه وتعالى كعب صورة فاربيض أنه حاستيقفك كبر بارنا وحلو قرى قر جبذيهاي إنه نقضى أدوم دا إلهي يكو فعفعا ربنا هب لنا من أزواجنا وضرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين